وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من, من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن استبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن